114. وعملناكم في الجارية 115. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 116. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 117. وحملت الأرض والدبان فدكتا كتو واحدة، في يوم إذ وقعت الواقعة، وشقت السماء، فهي يوم إذ وهي، والملك على أرجاء. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها 111. إني ظننت أني ملاق حسابية 112. فهو في عيشة راضية 113. في جنة عالية 114. قطوفها 117. قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 118. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابه يا, يا ليتها كانت القاضية ما أضنا عني ماليه هلك عني س القانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا